وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية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 إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها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 فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا النار وما لكم من دون الله من أولياء وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين اصبر فإن الله لا يضيع اجر الله يطيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم اول بقيه ينهون عن الفساد في الارض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 وَأَنَّهُ مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَازَالُوْنَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جهنم من الجنة لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك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 ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون